وَلَقَدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتون من ثورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسؤولين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتقمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينطلبوا خائبين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 يغفر لمن يشاء ويعذم من يشاء والله غفور رحيم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرiba ضعفا مضاعفة واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين الذين ينفقون في السر والراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله وما يغفر الذنوب إلا الله وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جزاؤهم مَغْفِرَةٌ من ربهم وجناتهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجور العاملين ونعم أجور العاملين قد خلت من قبركم سنا فسيروا في الأرض ف فروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان هذا بيان للناس وهداه وبوعضة للمتقين قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي